أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنْ والذين صبروا وتروا وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا وانفقوا مما وزقناهم سرا وعالانية ويدرون بالحسنة السيئة اولئك قل لباب سلام عليكم بما صبرتم فلنعمه عقبى ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا ولولا أنزل عليه آية من ربه قل إن قالدت من قبلها امم لتفلوا عليهم, لتتلو عليهم موتابا لله الأمر جميعا ولو أن قرآنا سيغت به الجبال أو قضعت به الأرض أو كلم به الموتابا لله الأمر أسل الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا وتحل طريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إنه